وزادكم حلما وعلما وتبوأتم من الجنة منزلا عبدنا ولله الحمد مع هذا الكتاب الطيب المبارك وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وامررنا ومررنا على الاحاديث الماضية حتى الحديث التاسع وكان هذه او كانت هذه الاحاديث كلها تدور حول الاخلاص وحول النية وما يندرج تحتها من مسائل والأحاديث كثيرة والأحاديث كثيرة في الإخلاص والنية والقصد وما يكون في معنى هذه الكلمة والحديث اليوم الحديث العاشر هو حديث يتكلم ايضا عن الدرجات وفيه ايضا مسألة تتعلق بالنية الحديث فيه ثوائد كثيرة ومن جملة هذه الفوائد تخرج لنا مسألة أو مسألة تتعلق بالنية هذا الحديث رواف أبو مريرة رضي الله عنه وكما قلت في المرات الماضية اختلف أهل العلم في اسمه وصح الأقوال أو أقرف الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه الله رضي الله عنه وعن الصحافة أجمعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وعشرين وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط أو لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة فحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه فالملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم عليكم السلام ورحمه الله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء والزاي اي يخرجه وينهضه هكذا هذا الحديث سيقاه الإمام أبا زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وبين أن هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم بقوله متفق عليه وأشار إلى أن اللفظ لمسلم ومعنى اللفظ لمسلم أنه هذا الحديث جاء بهذه الصيغة وبهذه الكلمات عند مسلم أما البخاري فجاءت رواية أخرى ربما تزيد أو تقل عن هذه فلا بد أن يبين أولا أنه أخرجه البخاري ومسلم أو غيرهما سواء هذا الحديث أو غيره ثم يبين أن اللفظة الذي أراده هنا يعزوه إلى كتاب معين لأن في علم الحديث ربما تجد حديثا واحدا ويختلف أو تختلف الروايات فيه جدا كحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات البخاري رحمه الله أورده في سبع مواضع من صحيحه وكل حديث يعزوه نعم يعزوه أن يقول بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث في كتاب كذا العزو هو أن ترجع كلمة معينة أو الشيء الذي تريد أن تنسبه إلى شيء معين تريد أن تنسب هذا الكتاب إلى البخاري تقول أنا أعزو هذا الحديث إلى البخير فعزو الطرق أو عزو الحديث أو عزو غير ذلك هو إرجاع الحديث أو إرجاع الشيء إلى أصله إرجاع الشيء إلى أصله كقولك هذا مسند تقول أنني أسند هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلى مصدرها سواء كان هذا مصدر كتاب أو قول فلان أو قول النبي أو غير ذلك تقول أنا أعز هذا الكتاب إلى محمد بن إسماعيل أعز هذا القول إلى الشافعي أعز هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهذا يقارب الإسناد أو يقارب المسند أو المسند فقول أهل العلم في رجل أنه مسند أي يعز القول إلى صاحبي يرجع القول إلى صاحبي يقول بأن هذا القول قاله فلان وما أشبه, أشبه ذلك عند أهل الحديث فالنووي رحمه الله بيّن أن اللفظة لمسلم رحم الله الجميع بهذا الحديث الذي سيأتي شرفه إن شاء الله تبارك تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته الصلاة لها معنى لغوي ومعنى إصطلاحي فقالوا بأن المعنى اللغوي هو الدعاء العرب تعرف الصلاة بمعنى الدعاء يقولون بأن فلان يصلي على فلان أو يصلي لفلان أو غير ذلك أي يدعو له أن يأتي وغير ذلك هذا معناه في اللغة أي إصطلاح العرب أما في الاصطلاح فيختلف في كل إصطلاح أو في كل مصطلح يختلف اللفظة بمسمى معين أو بتعريف معين في كل فن فالصلاح التي هي المراد هنا المراد هنا الكلام عليها ما عرفها الفقهاء بأنها أقوال وأفعال خاصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم فهذه هي الصلاة التي في الفقه التي نصليها ما بين قيام وركوع وسجود فتبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليمتين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة الرجل هنا المراد به الذكر لأن الجماعة لم تؤمر بها المرأة وهذا بخلاف ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى بأن الرجل يكون يندرج فيه الذكر والأنثى بعض الايات يأتي فيها ذكر الرجل بمعنى الرجل الذكر والأنثى وبعض الأحاريث ربما تقع فيها أو يقع فيها هذا الأمر يراد بالرجل الذكر والأنثى وإذا أفرد الرجل بشيء خاص بالذكر فهو يعرف بأنه الرجل هنا والمعروف الذكر فصلاة الرجل في جماعة الجماعة واجبة على الذكر وليست واجبة على الأنثى لذلك يراد بها او يراد هنا المخاطب الرجل الذكر البالغ المسلم وغير ذلك من شروط الصلاه او مما يكون الرجل قد تأهب لان يؤمر بالصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا الصلاة الصلاه لسبع واضربهم عليها العشر فهنا يؤمر بالصلاه ويضرب عليها وتستمر الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته ذكر هنا الجماعه ذكر هنا الجماعه ولم يذكر المسجد لذلك حدث هنا اختلاف كبير بين اهل العلم منهم من قال بأن المراد من الحديث بأن الجماعة تابعة للمسجد ولا تقام الجماعة إلا في مسجد ومنهم من قال بأن الأصل في الجماعة بأنها تقام في أي مكان وهؤلاء استدلوا بأقوال وهؤلاء استدلوا بأقوال وكلاهما استدلوا بأدلة صحيحة استدلوا بأدلة صحيحة الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه الصلاة التي أمر العبد بها أن يقيمها لا بد أن يقيمها في جماعة إلا لعذر وإما لامور أخرى لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد أو يذهب إلى الجماعة أو غير ذلك مما سيتي إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة الجماعة عن غيرها والتي يقصد بغيرها الافراد أي أن يفرد العبد صلاته بدون جماعة أن يصلي الفرض بدون جماعة والكلام هنا كله على الفرائض خمس صلوات التي كتبت علينا فالعبد مأمور بأن يقيم هذه الصلاوات في مسجد في جماعة وعلى الرأي الآخر بأنه لا بد أن يقيمها في جماعة وإن لم يكن داخلا في مسجد والمسجد الأصل فيه أنه أولى لأنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له أي لذكر الله وإقامة الصلاة فقال الله تبارك تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات يعني هذا فيه تفصيل يطول الحافظ بن حجر رحمه الله تكلم في هذا المسألة وقال بأن مقتضى الحديث أن الصلاة في المسجد تزيد على الصلاة في البيت سواء كانت جماعة أو فرادة الحافظ بن حجر بين هذا القول له وقال بأن هذا الحديث يقع على أفضلية الصلاة في المسجد جماعة على الصلاة في البيت وإن كانت جماعة أو فردية وابن دقيق العيد رحمه الله حافظ ابن دقيق العيد قال أن الحديث يظهر منه لأن المراد بمقالة الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا يعني التفاضل بين المسجد في جماعة وغيره في أن الفضل يدخل في الجماعة التي في المسجد بمقابل الفرد خارج المسجد لو كانت جماعة خارج المسجد فتأخذ حكم الأفضلية على صلاة الفرد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذكر هنا السوق والسوق هنا ذكره لأنه مكان للبيع والشراء وهو دائما معروف أن الأسواق محلا للشياطين والناس ينسون فيها الذكر والدعاء وغير ذلك لأسواق انشغالهم بالبيع والشراء لذلك قال أن هذه الصلاة في هذه الأماكن ليست بشيء بمقابل الصلاة في جماعة في مسجد هذا بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أو من ذهب مذهبه مما قال بأن صلاة الجماعة في المسجد تفوق بضعا وعشرين درجة على الصلاة في غير المسجد نعم ومنهم من قال بأن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في السوق الصلاة في البيت أفضل من الصلاة من الصلاة في السوق الشاهد أيضا حتى لا نتشتت في هذا هذا أن القول الراجح من أخوال أهل العلم ومنهم من يرى ذلك وجوبا ان صلاة الجماعة فرض عين على كل إنسان يجب أن يصلي الصلاوات المفروضة جماعة وهذا هو الرأي الراجح وأنه يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد مع الجماعة وذلك لورود أحاديث كثيرة ظهرت في ذلك الله تبارك وتعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فأوجب الله تبارك وتعالى هنا الجماعة أوجب الله تبارك وتعالى هنا الجماعة عليكم السلام ورحمة الله مع أن هذا الموقف فيه خوف لكن أوجب الجماعة حتى ولو كان فيه خوف و ذهب الجمهور ودائما أهل الفقه يعرفون بأن هناك اختلافا بين قول الجمهور والقول الراجح وربما يكون قول الجمهور صحيحا والقول الراجح فيه نظر أو العكس يمكن أن يكون القول الراجح من أهل العلم فيه صحة والقول الجمهور فيه نظر وغير ذلك فمنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الشرح الممتع وكان هذا أيضا من مذهب الإمام أحمد ابن حمبر رحمه الله أن الجماعة تجوز وتصح في غير المسجد لو أن هناك رجلا أو أن هناك شركة وفيها بعض الناس والمسجد خارج هذه الشركة أو خارج هذا المصنع وقيمة الصلاة أو أذن للصلاة فهذا يجزئهم أن يجتمعون على إمام واحد جماعة في المكان الذي هم فيه في المكان الذي هم فيه معي هل الصوت واضح <تصفيق> طيب يعني يظهر ان هذا القول هو الراجح ان شاء الله تعالى على القول الذي قبله بان صلاه الجماعه في المسجد فرض وربما تأخذ شكل الوجوب بالنسبة إلى من يخالف أهل العلم في مسألة الوجوب والفرضية وما اختلف أهل العلم في الوجوب والفرضية إلا عند مذهب الإمام أبي حنيفة الذين رأوا بأن الفرض هو ما جاء بنص قطعي والوجوب ما جاء بنص ظني لكن الراجح إن شاء الله تعالى كما قلت أن الجماعة فرض عين على كل انسان لكن في المسجد هي واجبة عليه وإذا أقامها هذه الجماعة في غير المسجد فهي تجزئه إن شاء الله تعالى ولكن الأجر لا يكون مثل المسجد لا يكون مثل المسجد لأن المسجد بني لهذا إنما بنيت المساجد لما بنيت له الله تبارك وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فالأصل في المساجد للصلاة وهي للصلوات المفروضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل ويصلي الصنوات المسنونة في بيته فهذا فهذا من السنة هذا من السنة أن نصلي السنن في البيت أما أو هذا كله بالنسبة إلى الرجال حكم الرجال او صلاة الرجال هذه او هذا الذي تكلمت عنه اما النساء فبيتها مسجدها لكن إذا أردت ان تخرج للصلاة فلا تمنع لا تمنع إماء الله مساجد الله إذا كان هناك درس وعلم أو هناك صلاة مثل صلاة الترويح أو خطة الجمعة أو غير ذلك من الأمور التي تساعد على فقه المرأة وتعلمها ووعظها مع عدم التبرج والسفور والقوى في الأمور الجهلية وغير ذلك من الأمور المعروفة فهذا أباحه أهل العلم لها أن تخرج في هذه الأمور والأمر فيه سعى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة البضع هنا بكسر الباء الموحدة وهناك مادة الباء والضاد والعين تختلف يعني هناك بضع بالكسر هناك بضع بالفتح هناك بضع بالضم لعم إذا شهدت الجماعة فهي تأخذ الأجر إن شاء الله تعالى. وأيضا في بيتها تأخذ أجر الجماعة في بيتها ان شاء الله تأخذ أجر الجماعة وهي تصلي منفردة لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كتب ذلك لكن إذا ذهبت إلى المسجد لزيارة الخير طلب العلم أو آآ في آآ شهر رمضان أو غير ذلك ف يعني الحديث واضح وهو صحيح كما عند أبو أبي داود من حديث مالك عن نافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله البضع والبضع والبضع هذه تختلف في المعنى فالبضع بكسر البائي هي تأتي بين الثلاثة والتسعة تأتي للمعدود دائما إذا جاء بضع بالكسر تأتي للمعدود تقول بضع عن وعشرين يحتمل أن يكون أه اه 23 24 25, 26 27 28 29 ومنهم من قال بأنها من 3 إلى 10 لكن الراجح أنها من 3 إلى 9 فلذلك كان بعض الأحاريس التي جاءت جاءت ب 26 درجة 27 درجة أو ما أشبه ذلك فهناك روايات جاءت بتعيين العدد لكن هنا هذه الرواية وهي متفق عليها ان الصلاة في, أو الصلاة في جماعة تزيد على صلاة الرجل في بيته واتفقنا أن الرأي الراجح ان شاء الله تعالى هو كونه منفردا بضعا او بضع وعشرين بضع وعشرين درجة وذكر هنا الدرجة لان الامر في العلو وليس في التسفل الامر يزيد علوا وليس تسفلا لانه الدركات تسفلا والدرجات علوا ثم قال طيب يعني حتى لا نمر عليها لان فيها افادة بضع كما قلنا بالكسر بأنها للمعدود وبضع بالضم هو الجزء من الجسد كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بضع أحدكم صدقة وفي بضع الأبضاع هي تقع في الأجزاء كما قال ابن السعدي فيما أذكر في منظومته القواعد الفقهية والاصل في الابضاع واللحوم لا ما اذكر طيب يعني هذا يعني قريبا من, من هذا القول بان البضع ايضا جزء من الشيء جزء من الشيء لكن ما يحضرني مثل الان طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء هنا يفسر ما سفق في أن الشخص إذا توضأ وضوءا صحيحا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالحسن لتأكيد الوضوء الصالح الحسن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء وجاء هنا الوضوء بال نعم هنا آأ آأ الإمام الش... السعدي رحمه الله في هذا البيت يقصد بالأبضاع أي بالنكاح وقال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل فأراد بها الجماع, الجماع أن الأصل فيه الحرمة إلا إذا كان فيه عقد وغير ذلك كما في جاء في تفسير هذا البيت نعم طيب نعم. وذلك أن أحدهم إذا توضى فاحسن الوضوء هنا هنا جاء بالوضوء بالضم وهناك فرق بين الوضوء والوضوء فالوضوء بالضم هو فعل الوضوء الوضوء بالضم فعل الوضوء اما الوضوء بالفتح اي بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضا منه الماء الذي يتوضا منه كما جاء في حديث حمران مولى عثمان لما كان يتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأدخل يديه في الوضوء بفتح الواو أي أدخل يديه في الماء الذي يتوضأ منه فهنا قال الوضوء بضم الواو أي أحسن فعل الوضوء أي جاء بأركانه وشروطه وأحسن فيه وأتمه ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ثم أتى المسجد أي ذهب إلى المسجد أي ذهب إلى المسجد الذهاب إلى المسجد لا شك أنه فيه خير كثير وهذا دليل أي هذا الحديث دليل على أن كل ما بعد المسجد من بيتك كان خيرا لك ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فهذا دليل واضح على أن الرجل إذا أحسن الوضوء وأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه كما قال النووي رحمه الله في آخر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينهزه هو بفتح الياء والهاء والزاي أي أي يخرجه وينهضه لا يخرجه من بيته إلا أنه يريد الذهاب إلى المسجد وقد توضأ وأعد نفسه لهذا وهيى النية وهنا المراد من الحديث أن النووية رحمه الله أدرج هذا الحديث في باب الإخلاص وباب النية هذا المراد بأنه أتى المسجد ولا ولن ولم يخرجه من بيته إلا الصلاة هذا يأتي بالنية لأنه نوى قبل الخروج بأنه توضأ للذهاب إلى المسجد وعند خروجه نوى بأنه ذاهبا إلى المسجد لا يذهب إلى مكان آخر غير المسجد فهنا النية عامل مهم لذلك أدرجه النووي رحمه الله في هذا الباب لا يخرجه إلا الصلاة بسبب نيته هذه جعل الله له فيها خير بل خيرات فجعل الله عز وجل لهذا العبد في خطواته رفع, رفع درجة وحط خطيئة يحط عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة لذلك ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم بأنهم كانوا لا يركبون الدواب وهم يذهبون إلى المساجد وكانت قديما بعض المساجد تبعد كثيرا عن البيوت فكانوا لا يركبون الدواب لاخذ أجر هذه الخطوات, الخطوات لأنهم بعضهم بيّن أن الخطوة هنا خطوة الرجل لكن بعض أهل العلم قال بأنه السيارة أو الأنعام أو غير ذلك يندرج أيضا تحتها هذا الأمر لأن المسافات البعيدة تشق على المسلم عندما يذهب إلى المسجد البعيد بدون وسيلة نقل أو غير ذلك فكان هذا ترخصا للناس وخيرا لهم فجعل الله تبارك وتعالى كل خطوة يخطوها العبد يرفع له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد كل هذا الخير كل هذا النعيم خارج المسجد فما بالنا عندما ندخل المسجد هذا أمر آخر الله تبارك وتعالى جعل أجرا عظيما في الآخرة للذي يريد أن يذهب إلى المسجد في كامل طهارته ينوي أنه يذهب إلى المسجد لله عز وجل فما يصل إلى المسجد حتى ترفع عنه درجات كثيرة وتحط عنه خط... خط... خط... خطايا كثيرة فهذا من نعيم الله تبارك وتعالى حتى يدخل المسجد هنا يدخل المسجد يبدأ في دخول المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل المسجد كان في الصلاة هذا نعيم آخر طيب تفضل هذا نعيم آخر فإذا دخل المسجد كان في الصلاه ما كانت الصلاه هي تحبس تحبسه هو ينتظر الصلاه فانه فانه في الصلاه وعليكم السلام ورحمه الله يجلس في المجلس في المسجد لا ينتظر إلا الصلاه سواء كان يجلس فقط أو يقرأ قرآن أو يقول ذكر أو يدعو الله أو غير ذلك يفعل أي شيء وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة فتكتب له أجر الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه فهذه نعمة عظيمة فلو أحد جلس من المغرب الى العشاء في المسجد كان كل هذه الفترة صلاة تكتب له صلاة فهو يدخل اول ما يدخل يصلي تحية المسجد لانها هذه هي التي تسلم بها عند دخولك المسجد تحية المسجد باسمها تحية المسجد فمجرد أنك انتهيت منها وجلست فتكتب لك الأجر أو يكتب لك الأجر فأنت في صلاة من تظرت الصلاة ثم جاء بأمر آخر وكل هذا كل هذا نعيم وكل هذا خير ثم جاء بأمر آخر فقال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه هذا يعني درجات عالية الله تبارك وتعالى يجعل الملائكة يصلون علينا ونحن في المسجد ننتظر الصلاة ويغاهي الله تبارك تعالى بنا ملائكته والملائكة يصلون على أحدكم الصلاة هنا شرحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لذلك لما جاءت الصلاة لما جاء البخاري رحمه الله علق أثرا عن أبي العالية رحمه الله وردي الله عنه في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على النبي هي ثناء الله, ثناء الله عليه في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة دعاء فإذن الملائكة هنا صلاتهم علينا ليست كصلاتنا نحن لله فالمعنى أو الاسم واحد المبنى واحد لكن المعنى يختلف والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه هذه دعوات يدعو ال أو تدعو أو يدعون الملائكة لنا بهذا لأننا نعبد الله والله تبارك وتعالى أمرهم بأن يكتبوا عنا كل شيء وينقلوا عنا كل شيء والله تبارك وتعالى يشهد الملائكة على طاعتنا ويأمرهم بالاستغفار لنا والدعاء لنا لأننا نطيعه تبارك وتعالى وهذا خير كبير حرم منه من لم يدخل المسجد فرم منه من لم يدخل المسجد لأن هناك أناس يولدون ويموتون ولا يدخلون المسجد مرة واحدة ما دخل المسجد إلا بعد أن دخل الخشبة أو حمل على الخشبة وربما بعضهم لم يدخل أصلا ولا على الخشبة ولا على غيرها وإنما كتب له خاتمة معينة فأغرق في البحر أو ضاع في الأرض أو أكلته أو أكله شيء أو غير ذلك فلم يدخل المسجد طوال عمره لا وهو على قيد الحياة ولا حتى بعد موتي فهذا من نعيم الله تبارك وتعالى علينا أن جعل خيرا كثيرا لأهل المساجد فهذا يبشر الناس بالخير وبنعيم الله تبارك وتعالى وفضله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن هنا اشترث النبي صلى الله عليه وسلم شرطا حتى تصلي عليه الملائكة الملائكة لكي يصلون على العبد لا بد من أمور ما لم يؤذي فيه لا يؤذي أحد وهو يجلس في المجلس هذا في المسجد لو أذى أحدا لن تستغفر له الملائكة وما لم يحدث أي يخرج ريحا أو ينقض وضوءه فما دام هو في المسجد طاهرا وفي عبادة فهو في صلاة والملائكة يصلي عليه او يصلون عليه والملائكه يصلون عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه وكم من من يحتاج الى ان يدعو احد اليه والدعوه كلما كانت من اصحاب الفضل والشرف والكرامه والرفعه كل ما تقبلها الله تبارك وتعالى والملائكة لا يشك أحد في مكانتهم العالية وفضلهم على غيرهم ودرجاتهم الطيبة ونؤمن بهم جملة كما جاء في الحديث الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان فنؤمن بهم جملة لا نفرق بين أحد من الملائكة ونعرف لكل واحد فضله كما بيّن الله تبارك وتعالى وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم مثل جبريل وميكال وإسرافيل وغير ذلك مما ذكر لنا ونؤمن أيضا بمن لم يذكروا لنا فكلهم في مكانة عالية فهل نحن لا نحتاج إلى دعاء مثل هؤلاء لنا لكي تكون هذه شفاعة عند الله فأكيد يعني نحتاج إلى هذا فلذلك لا بد أن نحرص على ذلك وعلى الجماعة وعلى المسجد وخاصة الرجال يحرصون على المساجد في كل الصلوات و النساء بيتهن او بيتهن هو مسجدهن و يعني ان شاء الله تعالى يكون هذا الكلام أيضا على النساء في بيوتهن لأن الله هو الذي أمرهن وقرن في بيوت بيوتكن ولا تبرجن بارتبرج الجاهلية الأولى فالأمر فيه سعة إن شاء الله عز وجل وبشرى عظيمة لنا في فعل الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب الآن الحادي عشر طيب اه نحن اه مررت علينا ساعة نكتفي يعني الحديث يأخذ مننا وقت اللهم استعان هو أمامنا يزيد على ألف حديث فالله مستعان أنا كنت أود أن أجمع بين الحديثين اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم عدد حديث رياض الصالحين في النسخة التي عندي 1896 يعني 1896 حديث فإن شاء الله تعالى يعني أحاول أن أجمع يعني أنا اليوم إن شاء الله تعالى اليوم يعني اللهم استعان كنت أريد أن أجمع بين الحديثين لكن الوقت أخذنا في هذا الحديث لأن فيه أمور عظيمة وكان يجب التنبيه عليها والبشرة بما قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من الخير العظيم طيب نكتفي ان شاء الله وتعالى ويكون الامر في المرة القادمة ان شاء الله في المرات القادمة ان شاء الله تعالى مع الحديث أو حديث أبي, عبد ابي العباس عبدالله ابن عباس قدر الله عنهما ان شاء الله تعالى طيب الحمد الله رب العالمين وفيكم بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشعر ان لا اله لانت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته